7- استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور أحب الجبن لا أحب الجبن أحب البيض لا أحب البيض أحب المربى. لا أحب المربى. أحب الزيتون لا أحب الزيتون